الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأسفان إلا يوم الدين وقد انتهينا فيما سبق إلى آخر قوله تبارك وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بعيدكم للتاهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين نتبع هذه الحلقة بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسعنا الهدي في هذه الآية الكريمة أمر الله تعالى عبادة أن يتم الحج والعمرة لله والحج هو قصد مكة لأداء المناسك مناسك الحج والعمرة قصد مكة لإرادة العمرة وقوله لله فيه الإشارة للإخلاص لله تبارك وتعالى في هاتين العبادتين فإن احسرتم أن امنعتم عن الإتمام فما استيصر من الهدي أي فعليكم ما استيصر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله يعني إذا أحرمتم بالحج أو العمره فإن من إتمامهما أن لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وبلوغ الاهدي محله في العمرة أن يصل إلى البيت وفي الحج أن يكون عيد الأضحاء وهو من نحر فمن كان منكم مريضا أي في حال الإحرام كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه وإن لم يكن مرض كالقمل الكثير ونحوه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أي عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك والمعنى من كان مريضا أو بهالا من رأسه فحبق رأسه قبل أن يبرع الهدو محله، فعليه هذه الفدية على التخير صيام أو صدقة أو نسك وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المجمل من الصيام والصدقة تبين أن الصيام صيام ثلاثة أيام وأن الصدقة يطعام ستة مساكين لكل مسكين نصفصاء وأما النسك فهو يبحشات أو ما يقوم القامع من صبع البقرة أو بدنه فإذا أمنتم أيزال عنكم الحصر وأمنتم من الخوف فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي أي فإذا أنمتم وعتيتم بالعمرة والحج وقدمتم العمرة يتحل منها وتتمتعوا بها إلى الحج فما استيسر من الهدي أي فعليكم ما من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجعتم فمن لم يجد أي لم يجد هذه ولا ثمنه فعليه سيام ثلاثة أيام في الحج أي قبل فراغ الحج وسبعة إلى رجعت أي إلى أهلكم أو من مناسك الحج تلك عشرة كاملة تلك المشهر إليه ما سبق من سيام سبعة أيام في الحج وسبعة إذا رجع الحاج عشرة كاملة وأكدها بكاملة لأن لا يظن الضان أنها لما تفرقت كان لكل منها حكم خاص فبين الله تعالى أنها وإن تفرقت فإنها تعتبر متتابعة فهي عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ذلك أي ما لزم من الهدي أو بدله لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وهم أهل مكة ومن كان داخل أميال الحرام والمسجد الحرام هو مسجد الكعبة وحاضره من كان بقربه بأن يكون داخل أميال الحرام واتقوا الله أي اتخذ وقالة من عذابه بفعل عوامره وجسنا بنواهيه إن الله شديد العقاب لمن لم يتقه ومن تقوى تنفيذ ما أمر به في هذه الآية الكريمة يستفاد من هذه الآية الكريمة من الأحكام وغيرها وجوب إتمام الحج والعمرة ومن ما يستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب الإخلاص لله تعالى في العبادة بقوله لله لكن الله تعالى ذكر في, في هذه الصورة أنه ليس على الإنسان يتماح أن يبتغي فضلا من الله تعالى بطلب الرزق وإن كان حاجا أو معتمرا لكن يجب أن يكون أصل النية خالصا لله عز وجل قال العلماء وفي ذكر الأمر بإتمام الحج والعمرة بعد ذكر الإنفاق في سبيل الله إشارة إلى أن الحج والعمرة من الجهاد في سبيل الله ويؤيد هذا السنباط أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل على من نساء جهاد قال عليهن جهاد لا قتل فيه الحج والعمرة ومن فائد الآية الكريمة أن من عجز عن إتمام الحج والعمرة فإنه يتحلل ولكن عليه ما من الهدي بقول الله تعالى فإن احسرتم فما السيسر من الهدي واختلف العلماء رحمهم الله هل المراد الحصر بالعدو بمعنى إن منعكم عدو من الوصول إلى البيت فأحلوا ووذبحوا ما فيسر من الهدي أو المراد الحصر الآن أي إن منعتم عن الوصول إلى البيت بأي سبب حتى ولو كان مرضا لا يرجع أن يشفى منه قبل فوات الحج أو ضياء نفقه أو ضياء عن الضفقة وما ما أشبه ذلك على قولين في هذه المسألة فمن العلم من عمم الإحصار وقال إن وها أطلق فقال فإن حصرتم فيشمل كل ما يمنع إتمام الحج والمراء من عدو أو غيره كمرض وضياء نفقة ومشقة شديدة لا تحتمل وما أشبه ذلك ومنهم من قال إنه خاص بحص العدو فقط لقوله في, آخر الآية في أثناء الآية فإذا أمنتم فمن تمتع بن حمر الحج إلى أخره والذي يظهر والله أعلم وهو ظهور ليس بذلك القوي أن الآية عامة أن الآية عامة في أي حص كان وأن ذكر حكم يختص ببعض أفراد العام لا يقتضي تخصيص العام بذلك ونظيره قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتم ما خلق الله بأرحمهم إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن عراضوا إصلاحا فإن الآية أول, فإن أول الآية عام يشمل المطلقات على وجه البيونه والمطلقات على وجه الرجعية ووآخرها في قوله وهو قول نع وأثناؤها وهو قوله وبقوله نحق بردهن يقتضي أن المراد بالمطلقات التي له التي لزوجهن الرجعة عليهم ومع ذلك فإننا نقول إن الآية عامة في من طلقت طلاقا دائناً في من طلقت طلاقاً طرجهياً، فتكون هذه الآية مثل مثلها، أي أن الإحصار عام سواء كان بعدو أو ضال، ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن من محصر وجب عليه الهدي، <تصفيق> وجب عليه الهدي بقوله فمن سيسر من الهدي ومن أحكامها وفوائدها أن هذا الدين الإسلامي نبي عن لصر في أصوله وفروعه ففي الصلاة يصلي للإنسان قائما فإلا ما ستفقاعدا فإلا ما ستفق على جم والصلاة من أصول, من أصول هذا الدين لأنها أحد وأركانه الخمسة وهنا مسألة خاصة جزئية إذا حصل للإنسان موجب يجب عليه شيئا في ثوافها فإنه لا يكلف إلا ما استيسر عليه يقول فما استيسر من الحج؟ ويأتي إن شاء بقية الفوائد والأحكام المسنطة من هذه الآلات الكريمة فإلى حلقة قادمة